يقول الامام ابو الفرج بن الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب بن الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم الحديث الخامس عشر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 ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا الحديث رواه البخاري ومسلم كنا تكلمنا حول هذا الحديث من حيث طرقه ومن اخرجه وأن له شواهد من حديثه عدد من الصحابة رضوان الله عليهم منهم عائشة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاصي وابي, وابي أيوب الأنصاري وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأن هذا الحديث من جوانع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد تناول المصنف رحمه الله هذا الحديث من جوانب ثلاثة تتعلق بمتنه اما الجانب الاول فهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وعرفنا من خلال ما, ما ذكره المؤلف وشرح به هذا الحديث ان الانسان إما أن يكون متكلما أو يكون صامتا ولا شك إن الكلام إما أن يكون فيما هو خير أو يكون في غير ذلك والصمت خير من الكلام فيما لا خير فيه والكلام في الخير من يكون بذكر الله او بالعبادة كقراءة القرآن او بما يعود على الناس بالنفع ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وام الصمت فالمراد به السكوت وحفص اللسان عن الكلام لان في السكوت وحبس اللسان عن الكلام نجاة في ذلك نجاة للانسان وقد تناول الامام ابن رجب الحنبلي القول في هذا الموضوع بتفصيل استعرضناه في دروس ماضية وانتهينا الى الامر الثاني والموضوع الثاني من موضوعات الحديث ذلك هو اكرام الجار وبالحقيقة ان هذا يعد من مزايا الاسلام ومن خصائص الاسلام الاهتمام بالجار والعنايه به واكرامه وحسن معاملته بما لا يوجد في كثير من الشرائع سواء كانت شرائع وضعيه أو كانت في الشرائع التي ينسبها أصحابها إلى الشرائع الدينية فالإسلام اهتم بالجار وعني به بصرف النظر عن كون هذا الجار قريبا من حيث النسب او بعيدا من حيث النسب او قريبا من حيث الديانة او بعيدا فما دام جارا يسكن قريبا من المؤمن فله حق على المؤمن وجاءت الشريعة الاسلامية في نصوص كثيرة تؤكد إكرام الجار والإحسان إلى الجار والعناية بالجار حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يعني اي سيجعله جزءا من التركه وذلك لان حسن الجوار اذا ما تحقق بين الجيران ادى ذلك الى ان ترتفع الكلفات وان ينفق كل جار على جاره وأن يعطيه جزءا من ماله ومن نفسه ومن حقه حتى ان الجيران يفيد بعضهم من بعض اكثر مما يفيد القريب من قريبه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة ظن ان جبريل سيورث الجار لما يظهر له من الحقوق وفي هذا الحديث جاء قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وفي رواية فلا يؤذي جاره والمراد بالجار هو الذي يكون سكنه قريبا من سكنه وقد حدد اهل العلم الجوار بانه اربعون بيتا من كل جهة يسمون بالجيران ومنهم من ربط الجوار بالمسجد الذي يصلى فيه مسجد الحي فكل الذين يلتقون ويجتمعون في مسجد الحي ويترددون على المسجد ويقيمون فيه الصلوات والشعائر كلهم يعتبر جارا له هذه الحقوق فإكرام الجار والإحسان إليه يعد من كمال الإيمان ومن كمال وتمام الإيمان والإسلام ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر الجار الذي يؤذي جاره من أنه ليس بمؤمن كامل الإيمان فقال لا يؤمن بالله واليوم الآخر وجاء في روايه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن اقسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في نفي الايمان اي كمال الايمان قالوا يا رسول الله من هذا الذي لا يؤمن قال من لم يامن جاره بوائقه من لم يامن جاره بوائقه يعني اذى من لم يامن جاره فساده وفتنته وظلمه واذاه اذا فعلامه كمال الايمان الاكرام الى الجار وعلامه نفي الايمان الاساءه الى الجار والإنسان يستطيع أن يصبر غور إيمانه من خلال علاقته بجيرانه ولذلك الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث اتى على مسائل كثيرة تتعلق بالجيران وتتعلق بكيفية إكرام الجيران وتتعلق بكمال إيمان المرء الذي يحسن إلى الجار وتتعلق بالحلول الشرعية التي ينبغي أن يسلكها الجار إذا رأى من جاره سوءا وأذن فإن من الحلول ما يردع الجار وما يجعله يثوب ويؤوب إلى إكرام جاره كل ذلك استعرضه في هذا الشرح المبارك فبدأ رحمه الله بقوله الثاني يعني الحكم الثاني من أحكام هذا الحديث مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث امر المؤمنين اكرام الجار وفي بعض الروايات النهي عن اذى الجار فاما انا الجاري فمحرم بل الاذى كله محرم لكنه في الجار اشد واكثر حرمه فأما على الجار فمحرم فإن الأذى بغير حق محرم لكل أحد ولكن في حق الجار هو أشد تحريما وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم أي الذنب أعظم يعني أي الذنوب لأن الذنب هنا اسم جنس يندرج تحته سائر الذنوب فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم ذنب قال أي الذنب أعظم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وقد خلقك يعني الشرك أن تشرك مع الله غيره وأن تجعل لله ندا أي مساويا إلها آخر تساويه بالله جل وعلا وتجعله معبودا لك تصرف له شيئا من العبادة في حين أن الله سبحانه وتعالى ينفرد بأن خلق العباد وخلقه للعباد يستوجب أن يفرد بالعبادة لأن وصفه بالخالق هو من صفات توحيد الربوبيه ومعلوم ان توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه فالذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويحيي ويميت هو الذي يستحق العباده ولهذا عندما يعبد إنسان غير الله جل وعلا مع الله فقد سوى بينهما ولذلك يعد من اعظم الذنوب التي يرتكبها الانسان ان تجعل لله ندا وقد خلقك قيل ثم اي ثم اي يعني ثم ما هو الذنب الاعظم بعد الشرك عرفنا ان الشرك اعظم الذنوب كما قال لقمان ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وهو اكبر الكبائر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اكبر الكبائر الاشراك بالله قال ان تشرك بالله او ان تجعل لله ندا وقد خلق قيل ثم اي قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك يعني في تدعي الفقرة وتخشى أن يشاركك ابنك في طعامك وشرابك فتقتله وهذا القتل سواء كان بعد وجوده كما كان من صنيع العرب أو بعض العرب أنهم كانوا يقتلون الأولاد بدعوى أنهم لا يجدون لهم طعاما ورزقا ولهذا الله سبحانه وتعالى حذر وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم لأن هؤلاء الأولاد الله سبحانه وتعالى قدر ما من نفس تولد إلا ومعها رزقها ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فلا موجب لأن يخاف الأب فيقتل الولد بسبب زعمه أنه لا يجد له رزقا ومع الاسف فان هذا الفكر لا يزال يغلب على كثير من الناس ولهذا لما قامت الشرايا بتحريم قتل النفس بعد ان توجد فكر اهل هذه النظريات وأهل هذا الإلحاد وأهل هذا التفكير بأن يمنعوا وجود الولد يمنعوا وجود الولد قبل أن يخلق فاخترعوا ما يسمى بموانع الحمل بل إنهم في كثير من المجتمعات خاصة المجتمعات الفقيرة تحرص المنظمات وتحرص الجمعيات على ان توفر موانع الحمل لهذه المجتمعات بالمجان أو بأسعار هي أقل من أسعار الخبز ومن أسعار الأشياء الضرورية بدعوى أنهم لا يريدون أن يكسر النسل في هذه المجتمعات لأن في هذا إرهاق. للمجتمع الذي يعيشون فيه ويعجز هذا المجتمع عن أن يوفر وسائل الحياة وسبل الحياة بل الرزق والطعام والشراب فهم بهذا يخالفون ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك فهذا هو الذنب الثاني لان الله سبحانه وتعالى بين انه كتب فيما كتبه على الامم من قبلنا وهذا الحكم باق في شريعتنا انه من قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا لذلك قتل النفس ذنب عظيم قتل النفس من اعظم الذنوب هو الذنب الذي يلي الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك فاذا قتل الانسان ولده لهذا السبب لا شك انه قاتل غيره من باب اولى لان قتله ولده فيه صعوبة وشدة فكيف اذا أتيحت له الفرصة في أن يقتل غير الولد لأن ما يحجبه ويمنعه من قتل الولد لا يوجد في قتل الآخرين لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أعظم الذنوب قيل ثم أي قال أنت زانيا حليله جارك لا شك ان الزنا محرم الزنا فاحشه الزنا جريمه وكبيره من الكبائر لكنها اذا ما مارسها الانسان مع جارته يكون ذلك اكثر ذنبا لان المفترض من الانسان ان يكرم جاره ان يبتعد عن اذى جاره ان تكون بينه وبين جيرانه مودة احترام ان يكون بينه وبين جيرانه أمر بالمعروف أن يحول بينه وبين جيرانه من أن يلحق بهم أذى فكيف إذا كان هو مصدر الأذى وكيف إذا كان هو المقترف المتجاوز الحد المنتهك لحرمه جاره؟ لا شك إن ذنبه أعظم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا الذنوب العظام التي هي قريبة من الشرك بالله أن تزاني حليلة جارك والمراد بحليلة الجار يعني زوجة الجار ويلحق بحليلة الجار بناته أخواته لأن هؤلاء محارم جارك فاذا نهيت عن ان تلحق اذى بمحارم جارك فيندرج في هذا الحليله الزوجه والام والاخت والبنت لانه يلزمك وانت جار ان تحافظ على عرض جيرانك ان تزاني حليله تجارك فهذا من أعظم الذنوب والزنا وإن كان ذنبا إلا أن هذا يعني أعظم ذنبا قال وفي مسندي الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله لأن الله سبحانه وتعالى صرح بذلك في كتابه فهو حرام إلى يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مبينا حرمه ممارسه ذلك مع الجيران قال لا يزني الرجل بعشر نساء ايسر عليه من ان يزني بمرات جاره وذلك لان المفروض ان رايه الانسان حرمه جاره وقد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائق وقوله لا يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرر جاره قال فما تقولون في السرقة قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام قال لان يسرق الرجل من عشرة أبيات ايسر عليه من ان يسرق من جاره وذلك لان جاره في الغالب يأمنوا يأمن جانبه، وربما اطلعه وربما اطلع من خلال جواره على ما عند جاره من اسرار فكان المفترض ان يحافظ عليها بدلا من ان يتعدى عليها قال وفي صحيح البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لا يأمن جاره بوائقه والحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة يعني يشهد لحديث ابي شريح رضي الله تعالى عنه قال وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ومعنى لا يدخل الجنة اي انه يستوجب النار بسببه نقصان ايماني كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أن يكون إيمانه ناقصا نقصانا يستوجب دخوله النار ولذلك قال هنا لا يدخل الجنة فهو لا يدخلها ابتداءا أو أنه يستوجب دخول النار لكن يمن الله عليه بما يمنعه من ذلك وإلا فإنه مستوجب مستحق دخول النار قال وخرج الإمام أحمد يعني في المسند والحاكم أي في كتابه المستدرك على الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصلي الليل إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها سليطة أي سليطة لساني مع أنها مصدر خير تقوم الليل وقيام الليل من أفضل, الذنوب من أفضل الأعمال ومن أكثر الأفعال ثوابا وأنها تصوم النهار وقد مر بنا فضل الصيام إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لكنها تعكر على فعلها ذلك بانها تؤذي جيرانها وفسر الاذى بكونها صليطه يعني صليطه اللسان تشتمهم تلعنهم تقرعهم تؤذيهم تغتابهم الى غير ذلك من الاذى الذي تلحقه بالجيران فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها لا خير فيها هي في النار اي هي بفعلها هذا تستوجب النار لان فعلها الذي تفعله من الكبائر هذا الجيران من الكبائر هذا الجيران فيه نفي للايمان والله لا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلما فقدت هذا القدر من الإيمان استوجبت النار ما أنها تفعل الحسنات إلا أن هذه الحسنات لا تنجيها من النار وقد مر بنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يوم أن سأل أصحابه رضوان الله عليهم قائلا أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا دينا قال لا ليس يعني هذا الذي يقصده النبي عليه الصلاة والسلام وإنما المفلس من ياته يوم القيامة وعنده حسنات نتيجة أفعال فعلها كما جاء في هذا الحديث يصلي الليل يقوم الليل يصوم النهار لكن في لسانه سلاطة يؤذي جيرانه ولذلك اذا جاءوا يوم القيامه متعلقين به يريدون حقهم يريدون ان يأخذ الله لهم مظالمهم التي ظلمهم بها هذا الجار من كثرة ما يشتم ويلعن ويؤذي وربما قذف وربما لعن فيأخذ لهذا من حسناته لأنه يوم في ذاك اليوم القصاص ما يكون بالمال وإنما يؤخذ لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته انتهت، أخذ من سيئاتهم، وأوضعت عليه، أضيفت إلى سيئاته، فعندئذ تنفد الحسنات وتتراكم السيئات. ومن كثر سيئاته ورجحت في الميزان كبة على وجهه في النار ولذلك يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يلقى في النار لهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال هي في النار أي إنها بهذا الفعل تستوجب دخول النار وقيل له إن فلانة تصلي المكتوبة الفرائض وتصوم رمضان الفرض يعني أنها لا تتنفل وتتصدق بالأثوار هكذا عندكم ما المراد بالأثوار نعم ايش يعني بالشيء القليل من الاقط الاقط الذي يسمى اليوم عندنا باسم المضير هو عباره عن لبن يجففونه ينزعون دهنه ثم يجففونه في الأيام التي يقل فيها اللبن ويندر لأن اللبن مواسم يأتون به يضيفون إليه الماء ثم يشربونه كاللبن وبعضهم قد يأكله جافا يعني أنها تتصدق بالشيء اليسير وغالبا هذه الأثوار يدخرونها من أيام كثرة اللبر إلى أيام شحي يعني أن هذه المرأة تقوم بواجبها وتؤدي فرائض الله عليها وأنها تتصدق باليسير ولا شك إن هذا الفعل مطلوب وإن شاء الله فيه النجاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه قائلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه لا شك إن أداء الفرائض الالتزام بها وأداءها على الوجه المطلوب مع الإخلاص لله تعالى هو أفضل الأعمال ولذلك هذه المرأة جاءت بأفضل الأعمال وأما ما زاد عن الفرائض فإنها نوافل يحبها الله جل وعلا ويتقرب بها العبد الى الله حتى تكون سببا في محبة الله له. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احباه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها هذا دور النوافل لكن لا تقبل النوافل إلا إذا إيه إذا أدية الفرائض ولهذا يوم القيامة أول ما يقضي الله جل وعلا بين الناس في الصلاة يقول انظروا هل صلاه عبدي تامة أو لا فإن قالوا هي ناقصة قال انظروا هل له من تطوع تكمن به الفرائض فالشاهد ان هذه المرأة بعكس المرأة الاولى المرأة الاولى تظهر العبادة وتكثر وهذه المرأة مقتصدة تقتصر على الفرائض لكنها تتميز بانها تحسن الى جيرانها تحسن اليهم تقدم لهم الطعام وإن كان يسير قال وتتصدق بالأثوار وليس لها شيء غيره يعني غير هذا اللبن الجاف الذي تتصدق به ولا تؤذي أحدا يعني من الجيران وغيرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة يعني استوجبت الجنة بهذا الصريع وبهذا الفعل لأن امتناعها عن الأذى دليل على كمال إيمانها كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يذي جاره قال قال يا بالجنة قال ولفظ الامام احمد ولا توذي بلسانها جيرانها قال وخرج الحاكم من حديث ابي جحيفه رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال له صلى الله عليه وسلم اطرح متاعك في الطريق وهذا أسلوب من أساليب العلاج من لم يردعه ومن لم يعظه قول الله جل وعلا وقول نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه هناك وسائل يرتدع بها قال اطرح متاعك في الطريق قال فجعل الناس يمرون به وينظرون الى متاعه في الطريق يسالونه لماذا يقول جيراني اذوني جيراني فعلوا بي فاذا سمع الناس ان سبب خروجه من بيتي هو اذى جيراني يلعنون الجيران قال فجعل الناس يمرون به فيلعنون بئس الجار لعنه الله على هذا الجار المؤذي قال فجاء يعني الجار الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس يعني يخبره ما ادرك وما لقي من الناس يلعنونه وكانه يرى الا موجب لذلك اللعن والناس ينالون منه وكان ما فعله ليس مستوجبا لذلك فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس قال وما لقيت منهم قال يلعنونني قال يلعنونني قال ولقد قال فقد لعنك الله قال يلعنونني ما لقيت من الناس قال وما لقيت منهم قال يلعنوني هكذا عندك ولا قال يلعنوني عندك ثلاثة ثلونات قال يلعنوني هو يعني من حيث القواعد النحوية يقول يلعنونني لأن الفعل يلعن والنون التي جاءت الثانية يلعنوني المفروض ان تكون النون هذه هي التي تدل على رفع الفعل المضارع لان الافعال الخمسة ترفع بثبوت النون والنون الثانية المحذوفة تكون لانها نون الوقاية حيث تقل فعلا من الكسري. لكن هكذا جاءت قال فقد لعنك الله قبل الناس قال يا رسول الله فإني لا أعود أي تاب إلى الله وتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأن يدخل متاعه بعد أن ضمن عدم الأذى من جاره أكلوني البراغيث لا تختلف أكلوني البراغيث لأن البراغيث هنا فاعل والواو الموجودة في الضمير و الضمير في في أكلوني هي أيضا فاعل هي الفاعل ولذلك العرب يعني لا تنطق بفاعلين في في فعل واحد فجعلوا هذه اللغة سموها بلغة أكلوني البراغيث وهي لهجة من لهجات العرب النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيتعاقبون فيكم ملائكة ولهذا يعدها العرب من اللهجات الفصيحة قوله يلعنوني هنا على اساس ان النون محذوفة على اعتبار ان الفعل يقدر فيه ان او ناصب او جازم ناصب او جازم قبل الفعل لان الفعل المضارع اذا كان مبنيا ل يعني الفعل الفعل المضارع اذا كان مثنى او جمع او منسوب الى نون المتكلم يسمونه بالافعال الخمسة ما نسبت الى هذه الضمائر الى ضمير المتكلم او ضمير المثنى المذكر او المؤنث أو ضمير الجمع المذكرة والمؤنث ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون فهنا في قوله يلعنوني على أن الفعل كأنه منصوب أو مجزوم لكن لا موجب لنصبه وجزمه فالأصل أن تبقى فيه النون نون علامة الرفعي نعم لا هذه لو اجتمعت النونين لأن النون الثالثة ليست هي النون الثانية النون الثالثة هي التي يسميها العلماء بنون الوقاية بنون المقايا يأتون بها ويضيفونها الى اخر الفعلي لتجنب الفعل من الكسر لان الفعل لا يكسر علامات الفعل انه لا يتجري عليه علامة الكسر وانما ينصب او يجزم او يرفع ولا يكسر فاذا جاء ما يحمله ويجبره على الكسر اضافوا اليه النون التي يسمونها بنون الوقاية لكن هنا لو قلت يلعنونني هل الكلام فيه ثقل هل الكلام وهذا موجود يضربونني يلعنونني ها يحملونني فالعرب تنطقها والذي يخشى هنا انه خطى مطبعيانه قال. قال وخرج الخرائط من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال فقد لعنك الله قبل الناس قال يا رسول الله فاني لا أعود قال وخرجه أبو داود بمعناه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ولم يذكر فيه قد لعنك الناس فقد لعنك الله قبل الناس قال وخرج الخرائط من حديث من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت شاة لجار لنا فاخذت قرصه لنا فقمت إليها فاجتذبتها من بين لحييها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا قليل من أذى الجار هذا الحديث أخرجه الخرائط في كتابه مكارم الأخلاف قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخلت شاة لنا لجار لنا فأخذت قرصة لنا يعني خبزة فقمت إليها فاشتذبتها من بين لحييها أي فأخذت الخبزة من بين لحييها يعني من بين فكيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا قليل من أذى الجام يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يقول لها هل لا تركت لها الخبزة يعني لا موجب لأنك تجتبدي منها هذه الخبزة من فمها لا سيما وانها دابه لا تعقل قال واما اكرام الجار والاحسان اليه فمأمور به وقد قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى وهذا محل الشاهد وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى هذا محل الشاهد والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا ومحل الشاهد وقوله سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وقد اختلف اهل العلم في تفسيره والمراد من قوله الجار بالقربه والجار الجنون. فقال المراد بالجار بالقربه يعني الجار القريب الذي يجمع بين الجوار والايمان وقرب النسب فهذا له ثلاثه مزايا واما الجار والمؤمن غير القريب فله مزيتان وأما الجار إذا كان غير مسلم فله جوار فله مزية واحدة وكل أمر الله تعالى بالإحسان إليه فجمع الله تعالى في هذه الآية بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العبد ايضا وجعل العباد الذين أمر أو الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع، أحدها من بينه وبين الإنسان قرابه، وخص منهم الوالدين بالذكر لامتيازهما عن سائر الأقارب، بما لا يشركون بما لا يشركونهما فيه، فإنهما كانا السبب. في وجود الولد ولهما حق التربية والتعذيب وغير ذلك الثاني من هو ضعيف محتاج الى الاحسان قال وهما نوعان من هو محتاج لضعف بدنه وهو اليتيم ومن هو محتاج لقلة ماله وهو المسكين وهذا هو المشار اليه بقوله سبحانه وتعالى وبذ القربى واليتامى والمساكين اليتامى والمساكين قال الثالث من له حق القرب والمخالطه وجعلهم ثلاثه جار ذو قربى وجار جنب وصاحب بالجنب قال وقد اختلف المفسرون في تاويل ذلك فمنهم من قال الجار ذو القربة الجار الذي له قرابه والجار الجنوب أي الأجنبي ومنهم من أدخل المرأة في الجار ذو القربة ومنهم من أدخلها في الجار الجنوب ومنهم من أدخل الرقيق او ادخل الرفيق في السفر في الجار الجنوب قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انه كان يقول في دعائي اعوذك من جار السوء في دار الاقامه فان جار البادية يتحول يعني اما جار الحاضراء جار دار الاقامة فقليل او فمن النادر ان يتحول فان كان ذا سوء فيبقى اذاه مستمرا ومنهم من قال الجار ذو القربى الجار المسلم والجار الجنوب الجار الكافر قال وفي مسلم البزار من حديث جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مرفوعا عنه. اي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الجيران ثلاثة جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا فأما الذي له حق واحد قال فجار مشرك لا رحمه له له حق الجوار يعني فقط وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحمين له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحيم لكن هذه الحديث يعني رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم محل تردد. ولهذا قال وقدروي هذا الحديث من وجوه أخر متصلة ومرسلة يعني مسندة ومرسلة رواها بعض التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخلو كلها من مقال. الجار ذو القربى الشرك والكفر الشرك لا حق له لكن ان كان هو جار ومن القرابه يعني في النسب له حقان حق النسب وحق الجوار لكن المسلم يتميز عنهم فيزيد بحق الإيمان والإسلام وقيل الجار ذو القربى هو القريب الجوار الملاصق والجار الجنوب البعيد الجوار وهذا له ما يؤيده فإن النبي صلى الله عليه وسلم سعالة عائشة قالت يا رسول الله إن لي جيرانا فأيهم أهدي له إن لي جيران أيهم أهدي له قال أقربهم إليك بابا أقربهم إليك بابا فهذا هو الذي يسمى بالجار الجنوب الجار الجنوب وهو أقرب من غيره ولذلك إن اجتمع الى جواره قرابه نسب واجتمع الى جواره قرابة أو علاقه إيمان كان اولى من غيره قال وفي صحيح مسلم وفي صحيح البخاري عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي قال إلى اقربهما منك بابا وقال طائفة من السلف حد الجوار أربعون دارا وقيل مستدار أربعين دارا من كل جانب قال وفي مراسيل الزهري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جار الله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه أن ينادي. ألا ان أربعين دارا جارا لكن كما هو مسند كما هو من مراسل الزهري قال الزهري أربعون هكذا وأربعون هكذا وأربعون, هكذا وأربعون هكذا وأربعون هكذا وأربعون هكذا يعني بين يديه ومن خلفي وعن يمينه وعن شماله يعني من الجهات الأربع على وسيل الإمام أحمد عمن يطبخ قدرا وهو في دار السبيل